بالحزن يا نبينا دموعك ظهرت تسقينا واهل الكفر في زمانهم شايفهم لسه وسطينا ندهتي وقلتي مولانا يا رب الكون لا تنسانا بيقفز فوق رجومني ونور الحق هو يانا إلهي حنن الأحجار وطفلي جميل من الكفار بيجري عليك وخير يديك بإذن الواحد الغفار ملاك ينزل وبيجيلهم وقال من غضب ويا ولهم طلبت الرحمه من الرحمن وبدموعك بتدعي لهم رسول الرحمه بيتسامح ولو قالوا كلام جارح تقول يا ربي نجديهم اكيد فيهم واحد صالح يا طاهر نفسك كن طاهر من الباطن ومش ظاهر ومهما اشوف غضب او خوف اكون شفاف ومش ظاهر من الدعوة ما شاء الله نأخذ نفحات رسول الله ولو من النبي عدل وقبلنا بإذن الله.